الخفاق في مصر الهواء أنت رمز المهد عنوان الولاء نفتدي الروح ما ضللته ونحييك روح الشهداء قدرة تضع في النفس الأمر وهلال ليس طويلاً قدرة تضع في النفس الأمر وهلال ليس طويلاً إن بدله ذهياً في السماء كان في أوج المعاد في الدجا تاريا حائما جدد العزم وأحيى الهبما أيها الخفاق أيها الخفاق في مصر الهوى نحن من حولك راعد وأمين أنت رمز المك أنت المك أنت المك عنوان الولاء دمت في